أساور من فضة وسقابهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تزلا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 الله كان عليما حكما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما